هذا سؤال يقول هل ثبت حديث في الاستجابة بيوم الأربعاء وما توقيتها الجواب ورد حديث في المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعة فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة وهذا الحديث كما قلنا لكم أخرجه الإمام أحمد وورد في روايات أخرى لكن الحديث هذا ضعفه بعض أهل العلم ومنهم من قواه وحسنه وعلى فرض تحسينه فقد قال أهل العلم أن هذا التوقيت يكون بين صلاة الظهر وصلاة العصر هذا هو توقيف الساعة التي يستجاب لها من يوم الأربعاء وقد رواه البخاري في الأدب المفرد أيضا والبزار وحسنه الإمام الألباني رحمه الله فعلى القول بتحسينه فالوقت الذي اختاره الإمام الألباني رحمه الله أظن هكذا على ما أذكر قال بين المغ بين صلاة الظهري بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر والله تعالى أعلم